بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرقوا وخير مما يهمرون صفح طلبة الدكتور محمد رجل بن اسماعي يقدم لكم من بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله رب الطيبين وولي الصالحين ومالك السماوات السبع والارضين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الاتقياء وخاتم الانبياء وحبيب رب العالمين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فما زالت مجالس العلم تلح على طلبة العلم بالتحلي باطلا بالصدق مع الله تعالى والإخلاص له وتلح على ظواهرهم بالتأدب بما ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم ولا ينضب معين تلك الفضائل وهذه الخيرات وتلك البركات التي يجدها طالب العلم في مجالس العلم والذكر فإنه إن أحسن الوقوف والتأمل وجد أنه في نعمة تستدعي منه شكر الله تعالى في كل أحيانه فما أشرف ما نحن فيه وما أغلى تلك النعمة التي تفضل الله تعالى بها علينا وإن الإنسان ليعجب ما الذي كان يمنعنا من ذلك كله والجواب والجواب أجاب الله تعالى به أهل الدين والإيمان لما سألوا مثل ذلك السؤال أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم اولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم أن هذا فأجابهم الله تعالى وبين لهم أنما ما يمنعهم من الخيرات والبركات هو ما قدمت أنفسهم من المعاصي والخطيئات قل هو من عند أنفسكم فهذه هي الموانع وتلك قطاع الطريق إنما كان ذلك من هؤلاء السائرين أنفسهم ما قطع عليكم طريقكم إلا أعمالكم فإذا نظر العبد فوجد فضل الله تعالى قد تنزل عليه فتنسم تلك الخيرات وهذه البركات فتذكر الحرمان الذي كان من مجالس الذكر والعلم تذكر ذلك أنه ما أوتيه إلا من جهة نفسه فكان حريصا أشد الحرص على توبة متجددة النصوح لا تسمح أبدا برجوع إلى تلك الطريق مرة أخرى لا تسمح بأن نحرم خير الله عز وجل مرة أخرى ولربما حرم العباد خير الله عز وجل بما يحقرون بما يصغرون بما يظنون أنه أمر ما له يبالون وما له يثمنون فإذا بهم يحسبونه هينا، وهو عند الله عظيم. ما زالت خيرات تلك المجالس تذكر القلب وتنبه أفئدة أهل الدين وطلبة العلم والايمان إلى لزوم تلك الطريق بالاستغفار. وتجديد التوبة عما كان من موجبات الحرمان ثم لزوم طريق الشكر لله تعالى على ما أدى إلينا بلا سبب فينا ولا استحقاق منا أسباب الاختلاف في تفسير السنف رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول المصنف حفظه الله تعالى. ومن أسباب الاختلاف بين مفسر السلف واحد الاشتراك وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب. الاشتراكه. وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب. والمشترك قد يكون من أحرف التضاد وقد لا يكون وقد ذكرنا قبل ذلك الاشتراك وأنه ظاهرة في لغة العرب ولسانهم فإنهم يجعلون اللفظ الواحد لأكثر من معنى كلفظ العين فإنه لفظ واحد ولكنهم وضعوه لأكثر من معنى فإذا كانت تلك المعاني متضادة إن الاشتراك يسمى حينها بالتضاد ويسمى تلك الكلمات بالأضاد يعني كلمة ولفظه واحدة لكنها لها معاني متضادة مثل مثل القرأ ومثل ظن, ظن وهذا كثير في القرآن ظن بمعنى قطع وتيقن وظن بمعنى شك وتوهم وعس عس كما ذكرنا نعم وإذا كان من احرف التضاد فقد يجوز حمل الآية على المعنيين المتضادين ويكونان بمثابة التفسيرين للآية ويكون هذا إذا اختلف المحل وقد يمتنع حمل الآية عليهما معا ويلزم من القول بأحدهما نفي الآخر وإليك الأمثلة ألف من المشترك المتضاد الذي يجوز حمل الآية على معنيه المتضادين ويكونان بمثابه التفسيرين للآية لفظ عسعس عس في قوله تعالى والليل إذا عسعس عس فقد فسر لفظ عسعس عس بأنه أقبل وفسر بأنه أدبر وبالأول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة وابن جبير وبالثاني قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن زيد نعم وهذا الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية فقد حمل اللفظ على معنين متضادين هذا لا إشكال فيه بل من مثل هذا نأخذ القواعد والضوابط نحن لا نحاكم الصحابة إلى قواعدنا وضوابطنا وإنما نستنبط القواعد والضوابط من صنع الصحابة فإذا جوز ابن عباس رضي الله عنهما أن يفسر ذلك اللفظ مرة بأقبل ومرة بأدبر فقد فهمنا وعلمنا من ترجمان القرآن أنه يجوز أن نحمل ذلك اللفظ على معنيه وإن كان متضادين ولا يقول قائل لما فعل ذلك وهذا يعني, يعني تعارض منه وتضارب لا التضارب في دماغك من قال ذلك بالتضرب في دماغه إنما نأخذ ديننا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا أن طبقة الصحابة لها اختصاص لا يشاركهم لا يشاركهم في ذلك الاختصاص أحد فكما لهم اختصاص بصحبة النبي والتشرف بصحبته والسماع منه صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعني أمورا كثيرة فالتشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم له خيرات وبركات ولذلك من هذا أننا نرجع في أمر ديننا إلى إيه؟ إليهم إلى طبقتهم رضي الله عنهم نعم ومثل هذا يجوز حمل الآية على هذين المعنيين المتضادين ومثل هذا يجوزه ومثل هذا يجوز حمل الآية على هذاين ومثل هذا يجوز حمل الآية نعم ومثل هذا يجوز حمل الآية على هذاين المعنيين المتضادين فيكون لفظ عس عس دالا على الإقسام على الإقسام على أن الإقسام مراد به أول الليل وآخره تدل على هذين المعنيين بلفظة واحدة ولو جاء بهما بلفظيهما لكان والليل إذا أقبل وأدبر فهذا من لطيف أني في بلاغة القرآن وبيان كلام رب العالمين أنه يأتي باللفظة يحسن جدا ويلطف جدا عند أهل المعاني والبلاغة أن تحمل على معنيها أو على معانيها لا تعارض ولا تضاد وإن كان الشكل متعرضا متضاد لكن في المعنى هذا أعطاني بعدا لا يمكن أن يكون إلا بلفظتين فأتى بلفظة تغني عن اللفظتين فجعل اللفظتين في لفظة واحد فهذه بلا بيان لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثل هذا القرآن نعم فتبارك الله رب العالمين باء ومن المشترك المتضاد الذي يمتنع حمل الآية على معنيه بل يلزم من القول بأحدهما نفي الآخر لفظة قرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فقد ورد في لغة العرب بمعنى الطهر وبمعنى الحيض رؤي المعنى الأول عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما والزهري وروي المعنى الثاني عن عمر وعليهم وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم وعكرمة والضحاك وسفيان والثورية والسدي هذا الذي نقل عنهم القول الثاني الذي نقل عنهم القول الثاني هم أرسخوا واعلى رتبه في العلم والفضل ممن رؤى عنهم القول الاول نص ثاني كده رؤى المعنى الثاني عن عمر وعلي صحيح وهذان افضل الصحابه لانهم في جمله الايه الخلفاء الاربعه صحيح وابن مسعود وهو من هو وابي موسى وعباده ابن الصامت وابي الدرداء فهؤلاء اجلاء فضلاء سله من افاضل الصحابه ولا شك انهم اثقل واعلى رتبه وارسخوا في العلم مما نقل عنهم القول الاول وهم زيد بن ثابت وهو علم لكنه دون عمر ودون علي وكذلك ابن عمر وهو علم لكن لا شك أنه دون عمر وعلي وعائشة ولا شك في فضلها لكنها في فضلها دون عمر وعلي صحيح ولكننا نقدم القول الأول على الثاني ليه شنو؟ ايه ايه لي معنا لكي سام بتكلم على القر حبيبي نعم إحنا أنا دلوقتي إيه؟ هناك قراء كثيرة وأدلة كثيرة لكن أنا ذكرت مفردة منها هو من روي عنه هذا من رجح هذا لكن من الممكن يكون أن رجحت في قرينة ما أو في دليل ما في جهة ما رجحت إن الحديث ده إن الحديث ده أصح إسنادا من الحديث لكن لا يعني إن طالما ده أصح إسنادا يبنى هو اللي اقول به لأنه ممكن يكون في أدلة أخرى تعادل ده بل وتزيد عليه واضح الكلام انا بتكلم في مفردة واحدة من القراء اللي برجح بها بالقولين احنا قلنا ان القول الثاني اللي هو كونه حيضا كون القراء حيضا ان لا ارسخ في العلم صحيح بل ذلك عن الائمة الأربعة، عن الائمة الاربع الخلفاء راشدين يعني من الصحاب إنه،, انه حيض لكن ومع هذا الاول ايه خلي ليه إيه؟ عشان ايه ها عشان ها عائشة وجودها عائشة عشان نمطولج وجود عائشة صحيح عائشة كل عارف ما شاء الله كويس شطار يعني وجوده عائشة ليه طب وجود عائشة ايوه انا لا اعلم من سائل الصحابة الامور الايه النساء صح كده وهذه تتعلق بالنساء لكن يرد عليه امر اخر انا بديكم امثله نماذج ازاي نفكر وازاي العلماء بيفكروا يعني عشان نتمثل طريقتهم ده كلام واضح صريح ان عائشه لا شك أن عائشه اعلم من أبيها بامور النساء صحيح. وابوها هو وخير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لكنها أعلم بفقه النساء من سائر الصحابة فيردوا إليه الأرض لكن يرد على ذلك أن الآية وإن كانت متعلقة بأحكام النساء إلا أنها تتعلق بأحكام القضاء لأنها تتعلق بأحكام بأبواب النكاح و وغير ذلك و من اختصاصات الإيه؟ القضاء يعني مش مسألة دلوقتي ما في التطهر من الحير مثلا أو في الغسل من الحير أو في أمر القصة البيضاء أو مثلا في أمر النساء أو الحمل أو لا مش دي لم يتمحط فيها التعلق بالنساء وإنما في أمور إيه ده تكلم عن أمر يتعلق بالنساء لكنه له تعلق بأحكام كثيرة منها الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه كروء فعائشة رضي الله عنه صحيح أدر يقول النساء لكن يرد على ذلك أن يقال لا بس الأمر ذا مش متمحد بالنساء لكن مسألة الطلاق لمساء القضاء لا بد أن تكون معروفة ومعلومة عند الرجال والرجال أعلم فيها من الإيه من النساء وإنما النساء أعلم بمختص بهن محضا أتكلم النساء بتوع مين تقول الصحابة لن تجيش دوقتي رحدة تقول إيه تقول إحنا نحن أعلم بشؤون إيه دنيانا كلام ده مش مضبوط مع يا جماعة لكننا نتكلم عن عائشة ومثيلاتها رضي الله عنهن نعم أكبر. وفي هذا المثال يمتنع حمل الآية على المعنى يين معا لأن القول بأحدهما يستلزم نفي الآخر فالمطلوب من المرأة أن تتربص إما ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض جيم ومن المشترك الذي ليس من احرف التضاد وهو كثير لفظ العتيق من قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فقيل العتيق بمعنى القديم وهو قول الحسن وابن زيد وقيل العتيق المعتق من الجبابره بمعنى أنه محرر لا يملكه أحد وبه قال مجاهد وقتادة وابن الزبير وهذا مما يجوز حمل الآية على معنيين يعني عتيق إما أن تكون على وزن اسم فاعل فعيلي فيصح هذا يكون قديم وإما أن يكون على وزن المفعول بصغة فعيل مثل قتيل يعني مقتول فعتيق يعني إيه معتوق يعني هو معتوق خطأ إنما قال إيه معتق لا شيء كما ذكر هنا لكن احنا بنوضح المعنى النعتيق بمعنى معتق لكن هي ما فيش معتق في ايه معتق نعم والاشتراك قد يكون في الاسماء كقصورة للأسد والرام والصريم للنهار والليل وقد يكون في الافعال كظن للشك واليقين نعم اثنان الاختلاف في مفسر الضمير وهو انواع ولا مفسر مفسر ولا مفسر ها طيب ماشي السلام عليكم انت شايف ايه مفسر ينفع مفسر ولا مفسر والسين بتوع اللغه مفسر الضمير يبقى لازم يفسره الضمير يبقى مفسر ولا مفسر يعني هذا الضمير يؤكد مجملًا يأتي مبهمًا لا بد من إيه من بيانه وتفصيله نعم كد إيه بس إذا أردت أن تصف الضمير تقول مفسر يعني فسر في موضعه لكن هو مش كده لما أردت أن تصف أو أنت أو أن تضيف تقول هذا ما يفسر الضمير فتقول مفسر باسم الفعل لكن اذا اردت ان تقول تصف الضمير يبقى تقول مفسر طب نكمل وانتو تقولوا بعد اقرأ الاختلاف في مفسر الضمير وهو انواعه الاول ان يكون في الايه ضمير يحتمل عوده الى اكثر, الى اكثر من المسكول يحتملوا الأول أن يكون في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور نعم. ومثاله قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قيل تلاقي ربك وقيل تلاقي عملك وكلاهما صحيح محتمل لأن الإنسان سيلاقي ربه وعمله ومثاله قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد ففي مرجعها الكناية قولان الأول أن مرجعها الأول أن مرجعها إلى الله وبه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن جريج الثاني أن مرجعها إلى الإنسان الكوند روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى تقرأ قول الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد انه تعود على إيه إما أن تعود على الله تعالى فيقول وإن يعني معنى الآية وإن الله على ذلك على ذلك شهيد أو أن يكون إن الإنسان نفسه آه شهيد على نفسه واضح وكلاهما يحتمل الثاني أن يكون في الآية ضميران يبقى مفسر ولا مفسر؟ الثاني, الثاني أن يكون في الآية ضميران وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر فيكون, ل... فيكون للآية أكثر من معنى فينص كل واحد من المفسرين على أحد هذه المعاني مثاله قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ففي قوله يرفعه ضميران، الضمير الظاهر وهو الهاء، وهو في محل نصب مفعول به، الضمير المستتر وهو في محل رفع فاعل، وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر، فالضمير الظاهر يعود على الكلمة. يعني أصل الصيف. إيه يرفعه هو العمل صح كده؟ يعني في ضميرين ضمير مستتر. وضمير الظاهر ضمير ظاهر الهاء يرفعه الهاء والضمير المستتر هو جميل فهو دلوقتي بيرجع كل ضمير إلى ما يفسره فضل فالضمير الظاهر يعود على الكلم الطيب ويكون المعنى والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة والضمير المستتر يعود على الله سبحانه ويكون المعنى والعمل الصالح يرفعه الله وبه قال قتادة والصدّي ويح عوده كذلك ويحتمل ويحتمل إلى الكلم ويحتمل, ويحتمل ويحتمل عوده كذلك إلى الكلم الطيب ويكون المعنى والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب وهذا يكون معاكسا للقول الأول. وبه قال الحسن ويحيى بن سلام يعني هذا الاختلاف في معنى الآية سببه الاختلاف في عود الضمير فإذا قلت والعب إليه إليه الهاء عيد علمين ترجع إلى الله رب العالمين إليه يعني إلى الله يصعد الكلم الطير والعمل الصالح يرفعه يرفعه دلوقتي عندي ضمير مستتر اللي هو الفاعل مين اللي بيرفع ومين اللي بيرفع من الرافع ومن المرفوع هي دي الإشكالية فالضمائر هنا ينفع أن ترجع إلى إلى أكثر من من محتمل واضح يا اخوانا فإذا قلت مثلا أن الرافع هو الله تعالى يعني يرفع الله تعالى العمل الصالح إلي أو أن تقول أن الرافع هو الكلم الطيب يعني وكأنه قال إلي يصعد الكلم الطيب وهو صاعد الله يرفع معه العمل الصالح أو أن تقول العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب نعم؟ فهذا استحضار القلب له استحضار القلب وتعبده بذلك المعنى وهذا فيه نكتة في التكرار انت لو استغرقت في الآية التي لا تحتمل إلا معنى واحدا استغرقت فيها ليلة تقرأ في نفس الموضع ما كان ذلك إيه قليلا عليها صحيح وكل كل كل ما تتكرر فيها كل ما تتدبر فيها تجد معنى من وراء معانيها صحيح وهذا من سر بيان القرآن أنه لا يتوقف ثمرات التدبر في القرآن عند معنى واحد عندي مستوى واحد لا انت اشبه ما يكون بايه انت لقيت داب تُعطو الليل تصلي ربنا تُعطوف صدقان كما تجد مثلا ان بعض الصالحين كسفيان ظل يردد إياك نعبد وإياك نستعين لا لا استطيع ان يغادرها ليلته والنبي صلى الله عليه وسلم كما كما قام صلى الله عليه وسلم يقوم اللي تعالى بايه ان تعذبهم فإنهم عبادك فهذا التكرار مش تكرار لفظي صح كده تكرار لفظي يجري على اللسان وهو فتح معان على القلب والجنان لا تكون إلا بالوقوف في باب التدبر انت واقف دلوقتي بتوف أصاد الكلمة وتقرأها لما تجي تقرأها كأنك وإفت أصببها تطرق عليها فإن لم تفتح تطرق بشدة وتلح في ذلك ده فايدة تكرار والوقوف والالحاح على التدبر فيفتح لك لما دي تفتح تدخل سحة أوسع وفيها أبواب تانين تروح جاي واقف على الباب الآخر وتطرق فيفتح لك تظن أن ذلك آخر أن ذلك آخر ما فيها لكن في حقيقة لا لا ده في من وراها أبواب أخرى وهكذا يبقى الانسان طالع بالمعنى الى ايه الى معاني ثانيه وكلها معاني صحيحه متلازمه واضح يقولنا معاني صغيع متلازمة وقد تجد بقى مش في اتجاه واحد توجد تفتح لك الباب تجد ساحة وفيها أكثر من باب باب فايدة لغوية فايدة بيانيه بيانية باب فايدة فقية فايدة قلبية ف... وهكذا تجد فوائد, فوائد كثيرة لا حصل لها من وراء ذلك الموضع وإنما شرط ذلك بالوقوف والالحاح على باب التدبر في تلك المواضع ومن سمات هذا التكرار تكرر الموضع وتمرره على قلبك مرة بعد مرة حتى يفتح لك واضح يا اخوان صليتوا مع نبي صلى الله عليه وسلم نعم فهنا انت لما تيجي في الموضع طب تخيل بقى ان الموضع ده في اكتر من تفسير if you know the words you صحيح عرفت this لما تيجي right? you know for وهي when you read a small verse and it is and it is for you to be a servant does the meaning change in your heart between that the enemy returns to Allah or that he returns ومن البصيرة التي يربيها الله تبارك الله تبارك وتعالى في قلب عبده بالعلم النافع والعمل الصالح والمساله مش بتقف فقط على الايه على مجرد العلم النظري لكن لا بد من اشوف ما هو انت في الايه انت في الايه واحنا قلنا كده الي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لو قلنا أن الرافع هو العمل العمل الصالح أن الرافع والعمل الصالح والمرفوع إيه فكلمك الطيب لا يرفعه إلا عملك الصالح صريح وهل تنتفع بخيرات وبركات كلمة طيبة إلا إن قبلت عند الله تعالى وصادت إليه فانتفاعك ببركات وخيرات تلك الكلمات موقوف على ذلك التفسير موقوف على العمل الصح صحيح كده لكن اقرأ تفسير زي ما تقرأ فقد حصلت محصولا نظريا حروف كلمات حروف جبات في خزانه من, من الجمل لكن لا تجد أثر ذلك ولا ثمره لا تنتفع بهذا اذا وقفت في صلاتك تردد قول الله تعالى جرى على لسانك زي بالضبط التلجه لما ترميها على سطح ساخن ايه اللي بيحصل تسيئه ولا تجد لها اثرا لا عينا ولا اثرا لا اللي بيحصل الكلمه لكن اذا كان العمل الصالح حاصلا فدائم الاباء هذه بهذا يفتح لك تلك الخزانة هذه البركات يأتيك من ثمارها واثارها واضح تبد من يا أخوينا تبود من التنبؤ هذا ما شوف اختلاف بالتفسير الآية ويختلف التعبد لله تعالى بالموضع الواحد وإنه على ذلك لشهيد وإن الله على ذلك لشهيد أمر يستدعي في القلب أمورا لا يستدعيه إذا نظرت إلى إن الإنسان أنا على نفسي شهيد وده يستدعي أمورا لا يستدعي الأمر الآخر واضح اخوانا نعم الثالث أن يكون في الجملة حذف، ويحتمل في تقدير أكثر من معنى فيذك فيذكر كل واحد أحد المعاني المحتملة ومثاله قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن ففي متعلق ترغبون تقديران الأول ترغبون في نكاحهن وهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعبيدة الثاني ترغبون عن نكاحهن وهذا قول الحسن ففي الأول صارت الرغبة في زواجهن وفي الثاني صرنا غير مرغوب فيهن ومثله قوله تعالى وأضله الله على علم في مرجع علم قولان هنا, هنا يعني هذا من بلاغة العرب أنهم أنهم يبينون في المعنى لللفزة الواحدة بالحرف الذي يتعدى به ذلك الفعل فلو قلت رغب فيه أعطت معنى يختلف عن رغب عن بل هما متضادان صح كده فرغب فيه يعني عنده الايه عنده يعني الرغبه اللي احنا بنقولها رغبه فيه يعني عنده الحب والاشتياق والاراده لذلك هو القصد اليه اما رغب عن فالعزوف والادبار مش عايزه يبقى لو عايزه رغب فيه لو مش عايزه يبقى رغب فبهنا الايه سكتت فحذفت الحرف الذي به يعرف الايه ودي مواضع البناء والبيان لان المقصود المعنيين مع واضح للمقصود المعنيين مع بدل ان يقول يرغب فيه ترغبون فيه أو ترغبون عنه فيكرر المعنى أو يأتي بلفظتين متضادتين. أتى بلفظة واحدة وحذف. شوف كيف يأتي بالحذف الزيادة. صحيح كده؟ الحذف النقصان هو نقص ونقصان بالافتراض. النقص يعني يكون في في في الزوات أو في الأشياء والنقصان يكون في الصفات الأبلغ يعني فهو الحذف نقص ونقصان. نقص في الجملة. ونقصان في المعنى لكن الحزف هنا نقص في الجملة ده مش نقص بقى ده الحقيقة ما طلعش نقص ده فيه بلاغة الإجاز واللي كانت من سمات العرب واضح العرب ما يطنبش العرب ما يطنبش وما يستطردش وما يفصلش إلا في مواضع الحاجة لكن عادة كلام العرب إيه الإجاز والاختصار فاتى القران على ذلك فلما الحذف دي النقص في الجمله دي ليس نقصانا في المعنى بل صار ايه زياده في المعنى ادالي معنى زائدا عما لو كان اتى بالايه بالكلمه واضح يا اخوانا واضح طيب يبقى معنى الايه إيه؟ وترغبون أه؟ الايه اولها ايه ويستفتونك في, في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن اجورهن وترغبون في وترغبون عنه أه؟ ترغبون في نكاحهن وترغبون عن نكاحهن كلاهما يسر عليه فقه الآية وحكم الآية واضح يا نعم. ومثله قوله تعالى وأضل الله الله على علم كلا في مرجع علم القولان الأول على علم من العبد بضلاله وهذا قول مقاتل الثاني على علم من الله بضلاله وهذا قول ابن وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذا من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم من الله أو على علم من هذا العبد يعني هو ضل الطريق مع كونه محصنا للعلم للهدايه أو على علم بما يفعل بما يصنع هو قاصد ذلك كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كما قال الله تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ها؟ نعم. أربعة أن تحتمل اللفظة أكثر من تصريف في اللغة ويحمل كل واحد من المفسرين الآية على أحد التصريفات ومثاله لفظة يضار في قوله تعالى ولا يضار التصريف اللغوي التصريف اللغوي زي ما قلنا كده لما تقول خليك معايا يا جماعه معايا صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده عتيق على وزن ايه فعيل طب فعيل دوت وزن هل هو بمعنى الفاعل ولا بمعنى المفعول ها هي دي النقطه نفس الكلام هنا التصريف في اللغه صرف الكلمة هو لي للمعنى لأن ممكن الكلمة في ظاهرها في الآلب بتاعها تكون واحد لكن الصرف بتاعها يختلف المقصود من الصرف هل هو معنى فعيل يقصد بالفاعل ولا فعيل بيقصد بالمفعول فالعرب يعبرون أحيانا عن معنى المفعولات بآلب فعيل وعن معنى الفاعلات بآلب فعيل زي ما قلنا إيه زي ما نقول أليم يعني أليم يعني فاعل هو يؤلم عذاب أليم يعني عذاب يؤلم يبقى هو فاعل صح كده ولما نقول قتيل قتيل يعني يقتل يعني مقتول يبقى المفعول يبقى العرب يحطه في قالب واحد صغتين مختلفتين ده المعنى معايا يا أخونا فهنا لا يضار ومثال لغة يضار في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد ها كان انت قلت طيب فتصريف لفظة يضار تحتمل أن تكون يضارر وتحتمل أن تكون يضارز يعني ايه هنا يضار الشده بتاعت الراء دي يعني ادغم الراء في راء طيب طب يا ترى لما اجي افك الادغام ده لما اجي افكه الراء الاولانيه دي الحركه بتاعتها ايه الاصليه لان هو هنا الادغام ده كان لاستثقال على اللسان لكن الراء الاولانيه ديت ليها حركه مش ساكنه وادغمت لا ده ليها حركه طب يا ترى الحركه الاولانيه دي كانت ايه لو كانت فتحه هتختلف في المعنى لو كانت ايه كسره لاني يضرر مفعولات صح يعني وقع الضرر عليه يعني هنا وكأنه تحذير من أن تضروا أن توقعوا الضر على أن تصيب الكتبة والشهداء بالضرر أما لو كانت الرعاة دي مكسورة يبقى إيه؟ يضارر بين الفاعل من باب الفاعل يبقى لا تحذير بقى للكتبة والشهداء أن, هم إيه؟ أن يضروا أحدا بشهادتهم أو كتابتهم نفس الكلام الآية اللي بعدها برضو ذكرها عليه. لا تضار روايته. أكمل كمل ماش أكمل. نعم نقرأ. فتصريف لفظة يضار. تحتمل أن تكون يضارر وتحتمل أن تكون يضارر، فعلى الاحتمال الأول يكون النهي واقعا على أن يضر أن يضر بالكاتب أو الشهيد، أي أن الضرر يقع على الكاتب والشهيد. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطاء وعكرمة والضحاك والسدي والربيع. وعلى الاحتمال الثاني يكون النهي واقعا على أن يضر الكاتب والشهيد، أي أن الضرر يقع من الكاتب والشهيد. هذا قول طاووس والحسن وقتاد ومثله قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده نفس الكلام لا تضارر أو لا تضارر لا تضارر يبهن الوالدة هي اللي حضر تمنع الولد أو تمنع الرضاعة أو أي شيء مما يوقع الضرر على الأطراف في هذه القضية أو لا تضارر يعني محدش يضر المرأة بإيه الأم بولدها معايا يا جماعة نعم الخامس تنوع الاستعمال العربي للنفذة في إرادة المعاني القريبة والمعاني البعيدة فيحمل بعضهم لا الفتحة اللي هي لا تضار الفتحة دي على ايه ما احنا قلنا الحرف المدغم ده حرفين فكوهم خليهم حرفين الفتحة دي الفتحة دي اللي في المصحف في رسم المصحف دي على الحرف الراء الاولى والرأي التانية على الثانيه صح كده احنا نتكلم في الاولى دلوقتي طيب هي دي مفتوحه ليه ليه الفتحه مم؟ مم؟ يعني ايه اعرابها لا تضار ده ايه فعل ايه ده فعل ولا اسم كويس ده فعل صح كده ده فعل فعل ايه فعل فعل, ايه؟ فعل, فعل, ايه؟ فعل امر المقصود بيه النهي صح طيب النهي هنا يعمل ايه في الفعل اخر الفعل يجزمه يسكنه لكن ده مش ساكن ليه عشان الالتقاء السواكن العربي دايما بيهرأ من التقاء ساكنين الساكن ثقيل على لسان العربي فازاي يجيب ساكنين فيهرب منهم واضح اخوانا وأستسقى للهمزة مثلاً لارق دائماً ما يجمع شهامتين إلا نادراً أحياناً سهل أحياناً يا يا يا هو يمد تجد السماء وكأن المد ده استعداد للنفس بأنه ينقطع عند ندخل إيه الهمزة يستسقى الهمزة ويستسقى السكون نعم الخامس تنوع الاستعمال العربي للنفظة في إرادة المعاني القريبة والمعاني البعيدة فيحمل بعضهم اللفظة على المعنى القريب الظاهر ويحمله آخرون على المعنى البعيد وهذا النوع قريب من المشترك ومثاله قوله تعالى وثيابك فطهر من المفسرين من فسر الثياب بالمعروف المتبادر وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وطاوص وابن سيرين وابن زيد. ومنهم منفسر الثياب بالنفس وهذا المعنى بعيد غير متبادر وهو مروي عن مجاهد وقتار متبادر ويفع متبادر زي منفع محتمل ييفع محتمل نعم حق. احنا قلنا برضو القضية دي قلنا ان ايه ان الاصح مشترك اصح من مشترك نعم ايه اللي هو ايه اه تقصد لا بس خلي بالك ان لا مش مجاز لللفظة لل يعني هنا وثيابك فطهر الثياب ثياب والتطهير تطهير لكن التركيب ده ممكن مجازا يستعمل في حاجتك مساله المجاز احنا قلنا اختصارا موضوع المجاز في القران صحي كده تذكرون معي قلنا ان المجاز ظاهره لغويه في كلام العرب موجوده موجوده سنسميها مجاز سميها غيرها لا مشحطة في الاصطلاح لكن النتيجة واحدة وجودها في القرآن لأن القرآن عربي لكن لا يجوز أن يأتي القرآن بمجاز إلا في مواضع لا يحصل منها الإهان ولذلك استسنينا من جواز المجاز في القرآن سنينا العقيدة بما تحمله زي أسماء الله تعالى وصفاته الأمور الغيبية الجنة والنار مثلا وإيه النقطه الثانيه والحلال والحرام الحلال والحرام الشريعة افعل ولا تفعل دي ما مجاز ولا يعني يمكن أن نقول ان المجاز جاء في هذه المواضع وبالتالي يحصل إهم على الناس في أمور أتت أتت لتوثق في قلوب المكلفين المعرفة ما فعشب ربنا أنزل القرآن ليعرف الناس به سبحانه وتعالى بإني ربنا سبحانه وتعالى أسماء كيت وصفات كيت وأفعل كيت سبحانه وتعالى وأنه يريد من العباد أن يفعلوا كيت وكيت ثم يوهم القرآن أو يشبهوا القرآن عليهم لا لكن يمكن أن يأتي المجاز في غير ذلك من قصص القرآن في تقرير الأحكام في الإنشائيات في السياقات هذا لبأس به يا ثم القول بالمجاز يلزم له شروط فلا يمكن أن يصار إلى المجاز إلا بالقرينة بالدليل أو بالقرينة التي تأخذنا عن الحقيقة إلى المجاز ما فأش واحد يقول رأيت أسدا رأيت أسدا يبقى عليه على الحيوان الحقيقي المفترس صحيح كده لكن ممكن واحد نفس اللفظة بدون ما يزود فيها حرف يحميها على على الإنسان الشجاع بقرينة إن إحنا فيش أسود في الحتة دي صح كده بقرينة أورفية قرينة عادية يعني هو داخل المسجد هنا يقوله أيت أسد في الشارع أيت أسد في الشارع يعني معقول هل بالأسد هو ده صح كده وأقوى من ذلك أن يقول أيت أسدا يمسك سيفه مثلاً Of في الوقت بتاعنا time we have seen Asad and Babal Tagi يمسك سيفا، بس I saw هذا that is to يمسك سيفه، هو But المفترس ما that it صحيح؟ يبقى هذه is to keep من safe And the Asad في is تلفظ وتكلم بها هذا. واضح يا اخوانا اما الاولى فبالعقل بالتفكير في العرف الجاري رايت اسدا في الشارع واحنا هنا اجيب الاسد منين يعني يبقى هل فهم على طول محدش جري لكن لو حملناه على ذلك رايت اسدا ياتي ورائي الناس كلها مش هتعد صح كده هتعدون ليه لانه هو يتصدق فيه فكذلك اذا انزل كلام الله رب العالمين انزل على العباد ففي الأمور التي لا تقبل فيها لا يقبل فيها الإهام ولا الإشكال ولا التلبيس لا يقبل أبدا التلبيس في صفات الرب سبحانه وتعالى وأنا أعرف صفات ربنا مني أعرفها مني ولذلك اللي يقول إن إحنا يجوز في الإلهيات فالبالكم نطب اللي يقول كذا متناقض اللي يقول يجوز أن نعمل العقل في الإلهيات وده كلام الاشاعره والكلاميين يقول لك يجوز ان نرمل العقل في الايه في الالهيات طب ليه نرمل العقل في الالهيات يقول لك ايوه انا معقوله معقوله طب ليه لما لما لما تؤول صفات الله تعالى تعالى عشان ما ينفعش ان انا اثبت ربنا شيء تابع للخلق يعني انت ربنا صفات وصفه نفسه بامر فنزهت الله بحسبك، بزعمك، نزهت الله عن ذلك الوصف حتى لا يشتبه مع المخلوق في نقصانه، في نقصه ونقصانه. فإذا بك تحبس الإلهيات في خزانة النقصان البشر تقول ده أنا ممكن أعرف الإلهيات دي كلها بإيه، فأنت تقر للعقل بالإيه بالحاكمة. وبالفوقية وبالكمال والتمام طب ثم تقر العقل بكده ثم خلاص بقى ما تخلي العقل يتصور الصفات اللي ربنا عليه ليه بتأولها خلاص خليه يتصور اللي يتصور يتصور اللي يشبه يشبه واللي جسد يجسد واللي يعطل يعطل انت ليه من الدائم المعتزلة بقى طبعا المعتزلة بايه هي بتقول ده بيعطلوا الاسماء والصفات قال طب وانت ليه قلت سبع الصفات الحياة حياه ربنا وسمع ربنا وبصر ربنا طب ما انت بتثبته طب تثبته ليه تثبت ليه ان ربنا سميع بصير الاراده الحياه بتثبت ليه الكلام ده تثبت ليه العلم ان ربنا سبحانه وتعالى اعلم ليه ما تثبت هذا ما ليه لاني انا أن انت انت لا يمكن لعقل ان يتصور الرب صحيح صحيح يا اخوانا فكيف لعقل ان يتكلم في الالهيات دي تفرق كتير جدا جدا صلواتم على المسيح معايا يا اخوانا لا يمكن لعقل ان يتصور الرب فكيف له ان that يستدل في to على established غيبي the ولذلك ما an evil thing and therefore what you say is that the gods واللي فيها need in it what the gods say is that the gods and the fire and the fire why? why did you not established on it? how do you say it? I have to say that what the gods have ما ينفعش help me to في عقلي with my mind, things for me are bad The gods, Lord, the meaning of his and the words of his How do ده دليل على بالاثر على المؤثر بالسبب على المسبب بالنتيجة على السبب بتاعها لكن أنا بتكلم الآن في خصائص الرب من هو؟ ما اسمه؟ ما صفته؟ أنا تكلم في هذا هذا بعيد تماما عن قضية العقل ذلك كل من أثبت ربا حتى لبيعبد بقرة بيستدل عليه صحيح بيستدل بالعقل يقول البقرة اللي وقف قال البقرة دي أنفع لي من أمي أمي تطالبني بعد أن ترضعني ها؟ لازم مقابل لكن البقرة ملاش مقابل إيه المقابل شويه برسين هو ده اللي بيقول يعني تجد كل واحد عقله فكل من عبد شيئا توصل إلى عبادته بنوع من النظر بنوع من العقل فذه القضية الوقت مش وجود رب لا هي دي القضية الخطيرة اللي حاصرنا في العلم الكلام لا القضية دلوقتي خلاص استدلني في رب لكن بعد كده من هو الرب ما هي اسماءه ما هي صفاته فإذا بالرب يتفضل علينا ويعرفنا من هو وما اسمه وما صفته أجباء لا لا هذا غير مقصود في الكلام شيء عجيب حقيقه يعني كيف تحبس كلام الله في نقصانك يبقى انت اللي تحكم على كلام ربنا واضح يا اخواننا واضح هذه المسألة فما نتخضش من كلمه المجاز لان ايه اللي بيحصل احنا ننكر المجاز شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ما فيش مجاز وهذا الحقيق يعني البعض بيعتبر شذوذا وكلمه شذوذا لا تعني الايه النكاره كلمه شذوذا في الكلام بتاعي لا تعني الشذوذا انت يا من الاصطلاح لا بنتكلم ايه شذوذا بمعنى انه انفرد به نعم قد رويا عن بعض السابقين لكن مين العالم عليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فيجي يقول لك واح جايب لك نقول من الاولين والاخرين هل وجود المجاش ويقول لك شوفت واحد واحده وهذه عندك مية، فيروح قدح لك في القول بإنكار المجاز ويروح قارر وراء القطح وراء القطع فين؟ في كل معا المقالات التي تتعلق بقضية الحقيقة والمجاز من اسماء صفة يقذح لك في شكل اسم نفسه لا أنا أهرب منها يعني أنا وجود الإقرار بوجود المجاز حتى في القرآن ما بيخضنيش يخضنيش ليش أيش أيش أيش كه تعالا نقرر المجاز ما فش حاجة. اهم شيء فين القرينة فما البال وقاد قامت القرائن جميعا على أن تحمل الفاظ الأسماء والصفات على حقيقتها يعني تخيل مشكات القرائن إن, إحنا أن نصرفها إلى المجاز إلى المعنى المحتمل لا نحن بنصرفها إلى إيه لا نحن نأكد صرفها إلى الحقيقة زي يجي يقولك ايه يجي يقولك طيب انتو الايد الايد جت في القرآن بصيغ تلاته جت بالاثراء وجت بالتسميه وجت بالجمع صح مش يقولوا كده لا وللاسف احنا مش مذكرين احنا مش مذاكرين مش مذاكرين ليه لان احنا رضينا بالامور كده الظاهره ايه مفيش مجاز خاص مفيش مجازيق في الباب الميداليه هو روح فتحلك هترد عليه تقول ايه لا في مجاز وتعلم المجاز وابدا ارد لان المساله مش عقدية I don't المجاز مش question With my يا When he says لما what do you have the Quran? He used to describe the meaning of the hand With three words The first words The hand of Allah is above their hands The second اه يبقى مما عملت اي دينا صحيح ما يا اخواننا انتوا تت... انتوا بقى هتثبتوا ايه هتثبتوا ال... ال... ال... الافراد ولا التثنيه ولا الجامع هتقولوا ايه ما لغة العرب فين لغة العرب تقول بتقول ايه تثنيه عشان في النص امال ايه كويس قول عشان ايه ها طيب هو ممكن نعمل لكم على الكلام ويهمنا اه يعني احنا بنقول ايه ماشي طيب صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم احنا نقول لهم ان الافراد الواحد يدل على جنسه ان المفرد يدل على الايه هل انت فاهم ممكن عايز تأول اليد في الايه There مقبول nothing. You must say the name of the word of the glossary. You can't get wounded. You can't get injured. Are you Chu Jilliel ودليل around the معك Yes, supported, يد الله فوق pray ما discerned and to lift them to you with you. variable and lift them around the way على الأفراد ويدل على المثنى لأن أقل الجمع الاثنين معي يا أخوانا مع صلى الله عليه وسلم لكن أنا ممكن أقبل التأويل كذلك في الجمع بأيدينا فإحنا نقبل في الإفراد والجمع التأويل نقبل فيه طلب حجب لي قرينه حجب لي بينه أقبل لكن لا أقبل ذلك فين في المثنى يقولي لي ليه هقول له كذا لأن إيه العلا لتخلي عربي يتكلم بالمثنى وهو مش أصل المثنى لأنه هو ممكن يجيب المفرد ويقصد بيه الجنس كلمة الجنس ليه يعني إيه يعني إيه يعني تيجي تقول مثلا إيه رجل الرجل خير من المراه مثلا يعني لو قلنا كده انت تقصد الرجل واحد بعينه لا طب ما فيه يعني امراه بمتراك لكن احنا عايزين نقول ان جنس الرجل خير من من جنس المراه ده المقصود كده عم نقول مثلا the king is a better man I'm going to say that it is supposed to be a king with his hand and a man with his hand or is it a gender it is supposed to be a position of the king and على الوحديات الله فوق ايديه ممكن اتصور ان اليد هنا يقصد بها معاني اخرى وان اليد يقصد بها القوه لذلكها مفرده على اساس القوه على اساس الداعي على اساس النصر على اساس التاييد هفترض انا ممكن احتملها لكن في المثنى لا احتمله ليه لان العربي لما بيجي بيتكلم ما بيزيدش وينقص الا بايه إلا بحساب وميزان هذا لو كان عربي في الصحراء وراء غنمه فمن بال بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى لكل حرف بميزان في فرق بين الفاء والواو في الموضع الواحد واضح يا أخوانا كل حرف بميزان فلما اتى هاهنا بالتسنية بل يداه مبسوطتان لو قلت اراد أن يكثر يبقى الجمعة أكثر صحيح كده فلما اقتصر على اثنتين لو اراد الجنس ما ينفعش الاثنين ما يدلش على جنسه الواحد بس يدل على جنسه الاثنين لا يقول لك طب ازاد الاثنين عند العرب في بعض الاشعار يقصد بها واحد بس اه واحد بذاته بعينه بشخصه لا بجنسه وده الفرق في فرق بين واحد بعينه يعني زيد يسير معي في الطريق زيد ده جنس Zaidia ولا someone named Zaid someone with his eyes and with his nose this is what is called the eyes by a person his name Zaid I فأنا بكلمه بالمثنى ليه لأن أحيانا ما ان من عادة العرب أحيانا يقول وحدهم يبقى معهم اثنين الرفقة ثلاثة فيخاطب الواحد بأسلوب الإيه بالمثنى لكن المثنى ده ما بيدلش على الجنس ده بيدل على على واحد بعينه اسمه زيد اسمه عمرو إيه جيد كيد كيد ها زي ما قلنا فيه قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ده اللي مقدمه المعلقه القيس ها خفيف ثقيل في شرحها قفى دي ديت بخط واحد فقط لكن عبر بالمثنى بالاثنين بناء على ان هم بيستعملوا كده ايوه هو عبر بالمثنى عن واحد بعين واسمه فلان لكن ما بيعبرش بالمثنى عن جنس الصحبة او جنس ال الصاحب لا لا لا لا لو انت قلت خلي بالكم من الرد ده صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لو انت قلت ان المسن هنا يدل على مفرد بعيني فقد أثبتت يدا بعينها اثبت للا ايه يد بعينها لأن ما ينفعش اقول جنس اليد ينفعش انتوا فاهمين يا اخوانا بقول ايه لو انت قلت للاثنين دول بل يداه تدلان بلفظها على واحد بعينه يبقى انت اختزلت الاثنين خليتهم ايه واحده وده ما ينفعش ده ما ينفعش ده خلاف القاعده بتاعتك انت لا بتتنزه ولا اردت ايه تعظم ولا ده خلاف القاعده بتاعتك معايا يا اخوانا فلازم ننتبه للنقطه نختار ايه نختاره ثم الادله كلتا يديه يمين النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ها ففي الادله النبويه وهو اعرف الخلق بالحق صلى الله عليه وسلم وصفه بكوني له سبحانه وتعالى إيه؟ كما في في في الحديث يداه مبسوطتان في التوبة حديث التوبه ان الله يبسط يديه بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يديه بالنهار وفي المروية الأخرى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل يبقى أنا بالإفراد ممكن أعبر عن الباء بالجامع ممكن أعبر عن الباء لكن المسنة ما يفعش عبر إلا لو أنت قلت, قلت آه ممكن أعبر هتعبر عن ناين عن فردة مفردة إذا انت خلفت أصلك بالتكسير والتنزيه والتقديس ورجعت إلى إيه التقصير في حق الله تعالى و... واضح يا أخوانا واضح؟, واضح هذا المعنى فلا ال... ال... ال... بد ان نفهم أنه إحنا عقولنا دي فيها نقص ونقصان نقصة قاصرة فازاي عقولنا دي تحكم في الإلهيات إذا كان ما ادريتش في السمعيات وهي مخلوقة الجواب is the answer? بيقول is asking us what is the answer? What is the answer? What is the answer? He says in the word of Allah, If you are afraid that you will give your hand to your hand. Here it is not the answer. Right? What is the answer? What is the لان ما ينفعش واحد له ويقوله ليه لان اشفقتم ان تقدموا بين يدي بين يدي هذا تعبير اصطلاح يعني امام صحيح كده امام في المكان يعني قبل في الزمان امام في المكان يعني قبل ايه بين يديك جلست بين يدي الشيخ يعني ادخلت وقف قدامه لكن لو اعتبرت في الزمان يبقى تكلمت بين يدي الدرس يعني قبل الدرس فكلمه بين يدي ده تعبير اصطلاح جمله مركبه واحده زي ما تقول اسمه جمال عبد الناصر ينفع تقول ازاي انت جمال وعبد الناصر في نفس الوقت ينفع ما ينفعش ليه والله خلاص بتصارا علما مركبا هي نفس الكلام بين يدي زي بين بين يدي فلان يعني جلست بين يدي فلان طيب لو كانت ايدي مقطوعه هتقول ايه طيب هتقول بين يدي الزمان وقفت بين يدي الزمان فتعجبت لما حصل في ايامه طيب الزمان لايديه ملوش ايديه يبقى يتعين ان يكون مجاز الرد التاني ان النجوى ليست ذاتا النجوى ليست ذاتا والنجوى معنى لا. ليست ذاتا فزيت قيس الزات على أما ربنا فانا وانت بنقول أنه ذات تقدست ذاته وأسماه وصفاته سبحانه وتعالى فإزاي تقصي على ده. واضح فالرد الأول ده اصطلاح عربي زي ما نقول من قبل ومن بعد ما انفعش انت تنقله دلوقتي للمعنى الحرفي زي ما قلنا جمال عبد الناصر زي ما نقول واحد اسمه محمد وهو مزمن في نفسه يعني واحد اسمه محمد عبد الله وهو ملحد لكن اسمه كده ابو كتبه كده محمد عبد الله وهو ملحد حول اسمه ايه خلاص انتقل الان من التركيب المعنى التركيبي الى, الى الى معنى ايه الى معنى علم صار علما على شيء اخر واضح ها؟ طيب here we entered here and you will be healed and you will be healed and you will be healed here is healed or possible and you will be known and you will be known and healed it means the thing to heal the healed from the There is an indication تلازم الظاهر والباطن appearance العربي كان بيستدل بالظاهر على body الباطن وكان ليهم علم to وهو معلوم عندهم وكان the يقول لك اللي body And they had the knowledge of their knowledge And they had to look at them and say That the man who is weak is that this means And the heart of his heart does not know what it يغوا في هذا الفن كتابات علي رحمه الله تعالى معايا اخواننا فلذلك كان يقول اللي شعره اشقر كان اذا اشترى شيئا يبعث اصحابه وتلامذته يروح يشتروا فيجيب يقول اشتريت كذا مما من فلان اللي اشقراني اللي هنيه خضره ده يقول رد هذا علي اشتريش منه يقول له انه ده مخادع اعرف منين يقول ان اللوع في حد اشقر عندنا ها ولا كلنا زي سعد يزعل <تصفيق> لان مش اشقر خاص صليته مع النبي صلى الله عليه وسلم فشوف الامام الشافعي يقول لك ردها ردها رد البيعة لان هو يستدل بتلك الصفات على خلق الباطني طبعا قد يصح ذلك وقد لا يصح نقولش كده عشان روحش ايه نعمل الكلام ده طيب فهنا here is العرب كانوا يقولوا the ويستدلون بها على الباطن belief لك ثيابك used it يعني باطنك body يبقى هنا say the مش that you have to hurt your belief that بتطهير الباطن والنفس من المدنسات belief that you have to في so احنا العيشة قيم السلام. مثال المثال اي ارى المثال أخذ مثال اخر في قوله تعالى ولولا رهتك لرجمناك في قصة شعيب قيل في المراد بالرجم قولان الاول لرجمناك بالحجارة الثاني لرجمناك بالسب والشتم والاول هو المعنى القريب المتبادر للذهن قال ابن عطية وهو الظاهر والثاني وإن كان محتملا إلا أنه أبعد من الأول أي هو وخص عمله القرآن في الذين يرمون المخصانات صح كده وما رميت إذا رميت اشوفها برد في موضوعي الرامي الحقيقي والرامي المعناوي لأن الذي يرمي امرأة يقذفها وكأنه ألقاها بحجر يعني أردت كده فاللفظة اللفظة دي كلمة كأنها إيه يعني تكلمها وتجرحها تماما كما يجرح الحجر. فالقرآن نفسه استعمل ذلك ولولا رهتك رجمنات لكن الظاهر هو لي الأقرب المتبادر إلى الزين لكن هذا لا يمنع أن نقول بالآخر واضح والآخر لا ينفي الأول لكن بيدي بعد ثاني يمكن نقول ايه سأيتها ويحتمل أن يكون المعنى كيت وكيت معايا يا طيب أسباب الاختلاف بين مفسر السلف نعم أسباب اختلاف السلف في التفسير صحيح كده؟ نعم نعم السادس أن يدور حكم الآية بين الإحكام والنسخ فيحكم بعضهم بالنسخ ويحكم الآخر بالإحكام ومثاله قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قيل هي منسوخة بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة وهذا مروي عن الحسن وعكرمة والزهري وقيل هي محكمة لا نسخ فيها نعم يعني إيه الإحكام لا يقبل النسخ هي آية محكمة يعني أنه لا يجوز عليها النسخ لا يجوز عليها تغيير ذلك الحكم فمعنى كون الحكم محكما يعني انه لا يقبل التعديل ولا التغيير فما يا جماعة معايا يا جماعه صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فالاحكام في مقابل النسخ اما الايات المنسوخه هي ليست يقينا المحكمة لأنها وقع عليها الايه طيب في ايات ما لم تتعرض للنسخ خلص يبقى استقر الحكم فإذا استقر الحكم يبقى كده الايات كلها ايه محكمه لذلك وصف الاحكام وصف لمعنيه كل ايات القران محكمه كما قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته أحكمت والإحكام بمعنى أنه يشد بعضها بعضا الآيات لا تجد فيها فطورا ولا خللا لا تجد فيها خطا لا تجد فيها نقصانا لا تجد فيها عيبا هذا معنى الإحكام كما تقول أحكمت البناء يعني أحكمت البناء يعني بنيت شيدت وصار متينا ما ايه أي سبب للعيب هذا معنى الإحكام فكل آيات القرآن كذلك والإحكام بمعنى آخر وهو الآيات التي استقر الحكم فيها ولا تقبل التعديل ولا التغيير زي في قول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب and متشابهات، فهذا different بمعنى لا means في it لا have في explanation ولا understanding it ولا نقصان ولا تغييرا ولا meaning ولا تفضي it doesn't ولا a decrease or فالمحكم هنا في مقابل النسخ المعنى it ولا الثاني. or ركزوا هنا الآيات في مقابل التي قالها قال, إيه؟ قال أن يدور حكم الآية بين الإحكام والنسخ هنا هو بيصف الآية ولا بيصف الحكم ركزوا في العبارة اقرأوا بص بصوا على العبارة ها؟ آه يقول أن يدور حكم الآية بين الإحكام والإيه فيحكم بعضهم بالنسخ على الحكم يتكلم دلوقتي على الحكم. مش على not on the لكن هل هي verse في الحكم ولا But is it a في الحكم ولا؟ rule or not? Is it correct? Is it a mistake in the rule or not? This is outside of the first and the second one It is not in the meaning of the behavior, in the meaning of all the ولا هو بمعنى الاحكام بمعنى اللي هو في مقابل المشتبه من الايات منه ايات محكمات قلنا ام الكتاب ده في القسم الاول القسم الثاني ايه واخر متشابهات لا احنا بنتكلم على معنى ثاني بقى بعيد عن ده هنوصي الايات من ناحيه الالفاظ والسياق والجمله والتركيب لا بنتكلم على المدلول مش على الدليل المدلول اللي هو الايه ايه الحكم هل الحكم منسوخ مع بقاء الجمله قال العباره مع بقاء الدليل موجودا يطلع في القرآن لكن هل الحكم منسوخ ولا لا هو ده الإيه ده الكلام اللي عليه ولذلك ده خارج عن معنى الإحكام اللي في علوم القرآن اللي هما بالوصفين دول لكن له معنى ثالث بقى كيف واضح يا أخونا واضح طيب يعني إيه الكلام بيقول يحكم بعضهم من بعضهم ها بعض المفسرين طب هو النسخ كده بالمزاج يعني ها ما دي شبه ممكن تاتي انت بتقول بعضهم يقول دي منسوخه بعضهم يقول دي منسوخه يعني كده يعني يبقى موضوع النسخ ده بالمزاج ده مش بالمزاج بالعلم مش بالمزاج انما بالعلم واضح احنا دلوقتي لو جينا ايه العجيب جدا ان هذا القران وهذه السنه هذا الشرع صار كلا مستباحا لكل احد كل واحد صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالكم يا اخوانا صار كلا المستهى لو جيت كلمت فيلسوف صحفي ممثل مطرب كل واحد بيتكلم دوقتي فين في الدين ويقول لك إيه تربي فين ايه ربنا ما قالش حاجة عن الحجار ما قالش حاجة عن الشر ما قالش حاجة عن الدولة ما قالش حاجة عن كيت ولا كيت كله بيتكلم. معايا يا جماعة فإذا تكلمت أنت مثلا في الهندسة أو في الفلك يعني أذكر انهم قاموا المجلة الخبيثه اللي اسمها رزا اليوسف دي ومن قام عليها ايام الشيخ محمد مطلع الشعراوي عليه رحمة الله تعالى الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى مرة تكلم في تفسير القول اللي تعالى الزرة ها من يعمل مثقال زرة خيرا يرى من يعمل مثقال زرة شرا يرى وقال ولا أصغر في الآية الأخرى مثقال زرة في الايه ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فألمس قال ذرة وأصغر فذا في تنبيه على وجود ما هو أصغر من إيه من الذرة آموا عليه في مقالات إلت أدب آموا علي وقالوا بيتكلف في كل حاجة انت بخلك إيه إنت بتاع تفسير وبتاع دين وبتاع قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ايه اللي بدخلك في الذره وقال في الفلك وبدخلك في كين إنت بتفهم في كل حاجة فاذا قلبت المساله يقول لك لا الدين ما فيهوش كهنوت احنا اي حد يتكلم في الدين ده هذا من مميزات الاسلام ما فيهوش كهنوت كل واحد يتكلم لعيب الكوره زي بتاع التمثيل زي بتاع الصحافه كل واحد يتكلم زيه زي شيخ الازهر مفيش فرق كله يفهم في الدين وكله يتكلم في الدين الدين مش بتاع حد الدين بتاع ربنا وهذا طبعا من الكلام المضلل المضلل من ضل صاحبه في الدنيا والاخره دين ربنا سبحانه وتعالى يبقى بمزجه الناس كل واحد يتكلم في دين ربنا ويجي يقول لك دي امور مش مقطوعه دي مظنونه فين قول لي الايه ودي يقول لك ما قواعد العلماء دي مش قواعد دي تلزمهم يعني انت بتحاكمني تقولي قاعده بتاعه العلماء قالت كده وانا مالك تلزمهم فطب كل فن قواعده تلزم اصحاب انا لما اجي اتكلم في الرياضيات مالك ما هي دي علوم تجريديه مش علوم تجريبيه يعني مش بحط حاجه لحاجه يطلع لون احمر لا دي علوم ايه تجريديه محطه مش تجريبيه بمعنى ان هو بيفضل يقول هندسه فراغيه والجبر وكذا وقح وقح انا بقى لما اجي اتكلم اقول انا مش هرجع الى تلك القواعد اللي موجوده في الجبر مش هرجع لقواعد الهندسه ولا كيت هل انا أبقى كده محسن ولا أبقى ضال مضل أبقى ضال مضل في الحقيقة ازاي ما ارجعش الى القواعد هؤلاء هم اهل الفن وهذه عظمه كلام الله تعالى تسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر بالاختصاص يعني الشرع واهل الذكر بالعموم يعني كل ايه كل فن معايا يا اخوانا صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم فانا لما يجي حد يقول لي هذا انا بعتذر هذا من الشبهات ومن المضلات المفتنات عندنا رب الأرض والسماء. إن كل واحد أولا أتكلم في دين ربي وإن الإسلام ما يوجد كهنون وما ليش دعوة بقواعد أهل العلم يتخصهم أصول الفقه كلام بشري القواعد الفقه كلام بشري أصول التفسير كلام بشري كل شيء كلام بشر طيب وليكن كلام بشر ولتكن هذه أصول من وضع البشر طيب ما قواعد الرياضيات وعلوم القانون وعلوم الاجتماع وعلوم السياسة وعلوم الفلسفة والمزائب الفكرية كل ده إيه or ولا بشري، people and different people and people and people and people and people and people and some and some and some and some and this is a classroom well I'm going to say I don't want to make على قواعد الدين يقول لا. ما نجعش الأهل العلم ما نجعش فلذلك يا ما في حد بيتكلم من أهل الدين في دين ربنا بمزاج، لكن هناك ضوابط وأصول وقواعد وأنا لو جيت دلوقتي الأستاذ في العلم الاجتماع وقيت عدت معاه وداني محاضرة ما حدش صح فيقول قول الكلام ويأخذ مسلمات الناس بتدفع فلوس كثيرة جدا عشان التنمية البشرية وعلوم الإدارة ويأخذ دورة في كيت ليه أنا بسلم بل بدفع شيء عجيء جدا الناس بتزن بميزانين بميزانين هذا الشرع له ضوابط وأصول وقواعد من اللي وضع ده من علماش بمزاجه هذا مستنبط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وطريقة اجتهادهم واستنباطاتهم فالعلماء لنا الضوابط والأصول نجل النسخين بعض العلماء يقول والله Allah, دي verse يعني false. What الحكم false? منسوخ يعني of الحكم is منسوخ يعني انتهى العمل بهذه means لنزول the work of عنها انتهاء العمل بمدلول the بدليل of عنه verse ده معنى النسخ معايا يا هنا هو نظر في الآية فين الآية عندي ولا ها تنكيح المشركات حتى يؤمن المشركات يعني ايه المشركات الشرك بالله تعالى هذا وصف اما ان يأتي مطلقا او ان يأتي مضافا او مقيدا او مصحوبا معطوفا على أهل الكتاب لو جه مقيد معطوف على أهل الكتاب ها زي ايه في خول الله الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لو جاء يبقى المشركون هنا يقصد بهم غير أهل الكتاب كل الملل التي لا تدين بالإسلام بخلاف أهل الكتاب معايك وأن لكن أهل الكتاب وصفهم الله بإيه الذين كفروا ما شيء كال ما نزعج وما ولا نخض الناس ولا كيه هو إنت لو كلمت واحد من أهل الكتاب حيقول لك أنا كافر هو نفسه يقول كده هو مبسوط أو بيقول كده مبسوط جدا لين أنت تقول له طيب أنا هسألك سؤال هل تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسوله يقول لا ما منش يعني أنت بتكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم I كده فهو هو So في نفسه يعتز في نفسه is a person في is a ما What من he? دي وهو نفسه يعتبروني person هو يعتبروني truth So I سؤال بسيط فهل تظن talk about في الملكوت؟ في ملكوت السماء في the يعني in the heaven, in the heaven, and in the heaven He says no, of course, his religion is that he doesn't enter only who believes in the Messiah Lord He is a Muslim So he doesn't believe in the Prophet ﷺ He doesn't think he's a Prophet And I think he's a Prophet ﷺ What's نبي كفرت لاني معنى ان انا مش كافر عنده ده قطح في عقيدتي صح كده ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ها ويشهد ان لا اله الا الله وان عيسى عبد الله ورسوله شوف خاص ده ليه خاص ده عشان تبقى كافر عنده واضح ما فيش اشكال اني ابقى كافر عندهم انا مبسوط جدا جدا واعتز بهذا وهذا من الشرف لان انا كافر في هذه المله وهو نفسه كان زعلان ليه كلمه لفظ الكافر دي يعني هو ما امنش عايز مش كافر خلاص مش كافر تعالى اعمل ايه تبقى ايه تقول ايه تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله تقول كده تبقاش كافر فانت ممكن توصل معاه ما يخدش توصل معنى يبقى بصوت قوي وبايس راسك عشان انت كفرت معايا فالمقصود ان لو جه الشرك بقى مطلق يدخل فيه كل انواع الايه الكفر كل انواع الكفر بقى بما فيهم ايه فهنا الايه هنا قال دي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن مشركات هنا يعني الكافرات فيدخل فيهم مين اهل الكتاب يبقى معنى ذلك بمنصوص الآية إيه إن لا يجوز أن يتزوج مسلم كتابية فتيجي الآية الأخرى والمحصنات يعني وأحلى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هذه الآية بمدلولها عرضت الآية ودي من سورة إيه والمائده تاخر صور الاحكام نزولا فيبقى حكمها مستقر ناسخ لما قبله فقال لك اه يبقى دي نسخت الاولى نسخت حكم الاولى معايا يا اخوانا معايا بعض العلماء نفس القواعد نفس الضوابط نفس الاصول لكن الفرق في التطبيق في ارض الواقع هو هو النسخ عندهم هو هو ضوابة النسخ لكن يأتي يقول ايه ولا تنكحوا المشركات حتى يومين المشركات صحيح انه ما مجاش فيها اهل الكتاب بالتنصيص لكن غالب استعمال القرآن للمشركات ايه للشرك فياخد قرينة بان دايما القرآن بيفصل ما بين المشرك والكتاب فيقول اذا افرد المشرك ما يدخلش فيه برضو الكتاب، فو عنده هنا المشركة إيه؟ كل الكافرات باستثناء يبقى أهل الكتاب والكتابيات بالآية دي ما فيش فيها حكم، ما فيش حكم. لكن الحكم المقصوص عليه إيه؟ إنما نتزوجش لا يجوز لمسلم أن ينكح مشركه اللي هي المشركه اللي قال إيه اللي هي غير أهل الكتاب كل الكفره طب ليه قال ليه غير أهل الكتاب لأن هو كان عنده وجهة نظر وجهة نظر من خلال الضوابط قال ليه محملش غالب الموضع ده على غالب تصرفات القرآن عادة القرآن لما بيأتي ويتكلم عن أهل الكتاب ما يعبرش به يعبر بالكفر ويعبرش بالشرك ولما يأتي الشرك بيخرج منه إيه أهل الكتاب لا يدخل فيه فقال دي قرين عندي إن أنا اخلي المشركات هنا إيه من دون اهل كافرة يبقى لا يجوز لمسلم أن يتزوج كافرة طفين أهل الكتابية الكتابيه فين مسكوت عنها ما فيش والايه دي ما جابتش حكم آه ممكن تقول المسكوت عنه بمفهوم المخلفة يبقى يجوز ان يتزوج طالما لا يجوز أن تزوج كافرة يبقى يجوز يتزوج تزوج إيه كتابية Do you لا بس No, بنقول we say ما نصتش verse على not هل ذكرت the time of the من Have you وقالت والمحصنات book? Then للمسلم other يتزوج came من the الكتاب يبقى the verse And it said, and the instructions That means, the instructions for the Muslims to get the instructions from the people of the book The ده خلاف في التطبيق الواقع انا متفق معاك على الوضوء واني لابد ان نتوضا ونتوضا ازاي نتوضا بالكيفيه الفلانيه واجب ان نتوضا عشان اصلي واجب نتوضا عشان طب لو فقدت الماء يبقى عليك ان تتيمم اتيمم ازاي اتيمم كل ده متفقين عليه لكن تيجي تقول لي ايه هل يجوز ليا اني اتيمم في المكان ده ابص كده اقول لك لا ما يجوش واحد ثاني اقول له يجوز هل ده خلاف مش خلاف في الاصول مش خلاف في الضوابط مش خلاف في الاحكام الخلاف في تطبيق الحكم ان الشروط هنا حاصله والشروط هنا مش ايه مش حاصله صح كده نفس الكلام اللي حصل هنا هما ما اختلفوش في النسخ يعني بالامثله لا هما متفقين على قضيه النسخ ولكن اختلفوا هل اللفظ ده داخل في الكتابيه ولا مش داخل فلو داخل في الكتابيه يبقى لأباح الكتابية نسخ هذا الحب وفي الحقيقة هو منسخ كل الآية منسخ كل الآية لأن الآية يقول إيه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن نحن قلنا المشركة هي الكتابية والكافرة غيرها صح لو قلنا على المعنى الأول طيب الآية والمحصنات ولي أباحت إيه هل كل مشركة ولا أباحث الكتابية فقط يبقى ده ما اسموش نسخ ده اسمه إيه اسمه تخصيص طب الله من أنت بتقول لي هو أنا اللي بقول ده أنت, ده انت, ده انت اللي بتقول فيحكم بعضهم بالنسخ يحكم بعضهم بالنسخ وهذا مروي عن الحسن وعكرمة والزهري وكل هؤلاء تابعون والمتقدمون لم يكن النسخ عندهم افهم دي لم يكن النسخ عندهم على ما جرى عليه في اصطلاح المتأخرين ولذلك القاعدة اللي قلناها قبل كده لا نحاكم المتقدمين باصطلاح المتأخرين لا لا نحاكم المتقدمين ولذلك من الغباء اللي تجد واحد عمال يقدح في شيخ الإسلام لتعبين فيقول إيه بقى يقول شوف مروي في الدرر الكامنه بتاع ابن حجر عليه رحمه الله تعالى بيصف ان شيخ الاسلام كان راجل مثقف فده معناه ما كانش عالم لكن رجل راجل مثقف فهو امام ابن حجر العسقلاني بيقول ان هو عنده ثقافه واسعه ذلك فده مثقف وفي فرق بين العالم والمثقف هو كده دلوقتي يعني حاكمه اصطلاح العلماء الأولين إلى الاصطلاح المتأخر المترجم عن عن الغرب إن إيه المثقف يعني إيه المثقف يعني ممكن يكون العلماني مثقف الليبرالي مثقف الكفار الملحد مثقف الشيوعي مثقف الصحفي اللي بيتكلم في كل حاجة في الدنيا مثقف كل دول مثقفون فالمثقف مش المتخصص لكن اللي مطلع يعني فاراد ان يقول إيه إن شيخ الإسلام لحجر عليه رحمة الله تعالى الحافظ ابن حجر اراد انه ان, إن, إن, إن, أن, أن ينتقص من شيخ الاسلام لما قال انه ايه مش عالم ده مثقف يعني مطلع فاني مثقف عند المتقدمين تختلف عن الاصطلاح اللي بتاع الجرايد الجرايد بتاعه النهارده ازاي انت تحاكم الاصطلاح المتقدم باصطلاح متاخر المثقف عندهم هذه مزيه this is something he wants to say to you that he is wide for the creation he doesn't have anything but what? what if he looked at it and he saw it in it and he started to say to me that he is not under him, he is not under him he is under him, he is under him this is one of the brokenness and this is one of the evil and To defend المتقدمين members of المتقدمون لم يعرفوا members على the law المتاخرين members did النسخ know the mischief On the right of the mischief The خلص. when they said the mischief And the end of the work By the means By the means By the ما يجوز matter at the time that I drink water without prayer And the water has been poured without prayer in the first place But it doesn't matter انتهى العمل بالدليل is لنزول دليل people خلاص different people العمل. أما المتقدمين السلف زي التابعين وتبعي التابعين والأئمة المتقدمون كانوا بيقولوا كل عملية تقليل تحوير تغيير لحكم الدليل ده كانوا بيسمونه سخ تخصيصا كان أو تقييدا كانوا بيسمينه سخ يعني ذا هي ثمن سخناش الآية ده إحنا استسنينا بعض أفراد الآية لكن كل الآية مشية إن حرام أن يتزوج المسلم مشركة إلا أهل الكتاب يا فبالتالي ده ما اسموش عند المتأخرين عند المتأخرين لكن اسمه نسخ عند وإحنا قلنا قبل كده إن كان زمان إخوانا في بعض الأخطاء التي وقعت في حركة الجهاد والأمر وعروفنا عن المنكر كان من أهم الشباة القضية دي قضية إيه؟ الاستدلال بان آيات المسامحة والعفو والمصالحة في القرآن منسوخه قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة خلاص نسخت ويريدون أقوال الأئمة السابقين على هذا النسخ وهذا خطأ لأنك تحاكم أقوال المتقدمين باصطلاح إيه النسخ عندهم ما كانش انتهاء العمل لا النسخ عندهم كان تغير العمل بأي شكل من الأشكال ويمكن العمل ساري لو شرطوا على شرط معين ما حصلش الشرط يبقى ما ينفعه لكن الحكم باقي لكن ما ينفعه ده اسم نسخ عندهم لو خص الحكم العام اسمه نسخ لو قيد الحكم المطلق اسمه نسخ فهمين يا أخواننا حتى المجمل آتوا حقه يوم حصاده يعتبر الأحاديث أو الأدلة التي تبين قدي ال ايه الحق ده يعتبر نسخة لأن بيان المجمل عنده برضو ايه عنده نسخ واضح في ذلك هنا الإشكال عشان محدش يقول الله ايه ولا تنكح المشركات حتى يومين ده ما فيش نسخ في القضية اصلا انت جبت نسخ ازاي أن روي عن الحسن وعكرمة وزوري النسخ بيبقى ايه بمفهومهم نعم ونسه قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو قيل هي منسوخة بآية الزكاة وهذا مروي عن السدي لأنه يرى أنه فرض نزل قبل الزكاة فنسخ, فنسخ بالزكاة وقيل هي محكمة وهي في الصدقات العامة المنبوب إليها وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومقاتل بن حيان السابع أن يدور حكم الآية بين العموم والخصوص ورسله قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قيل هذه الآية حكمها عام ثم خصصها قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب شوفنا هنا بقى ها؟ جابتان فبقابها ليه بقى الإشكال ده هي منسوخة ولا كذا هي منسوخة عند المتقدمين مخصوصة عند, الايه؟ عند المتأخرين في مشاكل لا مش حتى في الاصطلاح لذلك مهمة جدا قبل ما حد يجيب لك كتاب ولا يجيب لك مقالة يقول لك العالم من فلائ الكتب وكذا توقف العالم ده إيه صلاح وزمن وإيه زمن وإيه في تاريخ التشريع وفي تاريخ العلم ده لأن العلوم متطورة مرحلية اللي دون في الأول خالص في له غير اللي دون في الآخر صح كده اللي دون في التفسير في الأول غير اللي دون في له كذا فهذا التطور وهذا الـ الـ هذه المرحلية لابد أن أقف هو العلم ده المتقدمين ولا المتأخين بأنيفان طب اصطلاح وهل يصطلاح خاص ولا لا معايا كده زي ما احنا قلنا اصطلاح ابن جديد طبر وانت بتقرأ ما يقول عليه اجماع الحج تقول ده اجماع فازاي خلفه فلان اجماع الحج عنده يعني الجمهور ها؟ مش يعني لا خاص لابد أن أقف على الاصطلاح وكثير من الاختلاف الحاصل قضية الصلاح يثبت الإصلاح بيني وبينك، وهم جدا لما تكلم مع حد، لأننا نقشت كثيره هذه الأيام. عايز حد يسأل ويفهم ويتعلم، لازم تصل إلى أرضية المشترك مشتركة الأول، الأرضية المشتركة دي الأول لازم تصل إليه. حتى لو كنت بتكلم مع واحد ملحد، لازم تصل معاه إلى الأرضية له. أنا بقولش نطلع نتكلم أنا أفضل ألا يتكلم المتدينون إلا أهل اختصاص اللي ربنا يعني خلاص بقى أوقفهم على هذا الباب بقى فرض يشبه أن يكون فرضا عليهم لكن غير كده لا إحنا لنا سعه في هذا في الحقيقة خصوصا لما لإيه الأدوات لكن هفترن انت بتجادل واحد أو بتناظر واحد ملحد بين يقول لك كيتو تعمل إيه لازم في أرضية مشتركة ما تشوف يكلموا الايه والحديث ما فيش مش ارضيه مشتركه هو يكفر بذلك فين الارضيه المشتركه تفضل تبحث عنها فنبدا نبني من الارضيه التي نتفق عليها واضح ودي محتاجه مهاره وحنكه وتجربه احنا اللي دخلنا هنا بالاصلاح خناقه الاصلاح معايا اخواننا خناقه الاصلاح والنبي صلى الله عليه وسلم بين الاصطلاح وغيّر المفاهيم مش لما قلنا ما تعدون الرقوبة فيكم النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة ما تعدون الرقوبة فيكم قالت لا يعيش لها ولد قال الرقوب من لم تقدم من ولدها شيئا يعني اللي ما متلهاش ولد ده في العرف في الاصطلاح النبوي عكس إيه الاصطلاح هتدرون من المفلسة فجاوبوه بمحض العاده وما جرى في مالوف الناس لكن وكذلك ما تعدون الصرعه الرجل الشديد لا يسرع منا احد فقال لا السرعة إيه من املك نفسه عند الغضب وهكذا تغيير للمفاهيم تغيير للاصطلاحات لما ذبح شاه ودخل على عائشه ما بقي منها قالت ما بقي الا كتفها قال كلها بقي الا كتفها مش تعديل وتحويض وتصحيح للمفاهيم والصلاحة فلا بد من الاعتناء بهذه القضية نعم السابع وقيل إنها ليست مخصصة بل المشركات هن عابدات صفحة بس إنها مخصصة من العرب وغيرهم ممن ليس لهم كتاب وهذا مروي عن قتادة وسعيد بن جبير الثامن ولذلك في الحقيقة ما ينبغي أن يورد هذا المثال في السادس فهو انه ليس مثالا صحيحا على السادس لو الإحكام والنسخ لأنه مش نسخ حتى وإن قال بعض المتقدم انه نسخ لكن ده هو تخصيص فهو كأنه أرد المثال الواحد بنفس المعنى لكن الخلاف هنا في الاصطلاح معايا فلا يحسن أن يورد ذلك المثال في السادس نعم الثامن أن يذكر الوصف المحتمل المحتمل لأكثر من وصف. المحتمل يذكر الوصف المحتمل المحتمل. المحتمل المحتمل. أن يذكر الوصف المحتمل. على من موصوف ولا يحدد موصوفه في الآية. فيحمل فيحمل كل مفسر هذا الوصف على ما يحتمله من الموصوفات. وهذا النوع قريب من الذي قبله، بل هو باب منه، ومن is قوله تعالى of his name And from the examples of his words He said From the examples of his قيل في هذه الأوصاف هي من الملائكة، وقيل للأنجوم، وقيل للموت إلى آخره، ومثله والذاريات، ومثله الخُلْس. يعني ينفع النازعات غرقا والناشطات والناشطات نشطة. ينفع أن أنا أصف هذا الوصف وصف النازعات ووصف الناشطات يجوز أن يوصف بالإيه لأنه أتى بالوصف صح كده زي ما قلنا. زي ما ننظر الجاريات الجاريات يعني الجاريات ها؟ الجاريات ممكن الباخرة لو أنا بتكلم مش في الآية وبالجاريات اي اي حد بقى بيجي اقول السيارات ممكن اقول كده صح كده فيبقى بالتالي الوصف يحتمل اكثر من موصوف يبقى ولم يذكر في الآية الموصوف وانما اتى بال بالوصف فهنا الوصف هنا ينفع لكذا موصوف فبعض المفسرين يولد الملايكة بعضهم يجيب الانجم جمع نجم وقيل الموت لا. التاسع أن يكون في الآية حرف له قراءتان فيفسر أحدهم إحدى القراءتين ويفسر الآخر الأخرى فيختلف التأويل ومثل قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين ففي قوله تعالى ضنين قراءتان الأولى بالضاد ويكون المعنى ما هو ببخيل الثانية بالز... بالضاء ويكون المعنى ما هو بمتهم هذه بعض أسباب الاختلاف في القراءة بضنين أو بضنين بظنين يعني بخيل ظن بالشيء يعني بخل به والظنين يعني أن يكون موضع الظن والظن هنا يعني التهمة واضح كده؟ فيبقى وما هو على الغيب بظنين ببخيل وما هو على الغيب بظنين يعني بمتهم هذه بعض أسباب الاختلاف التي ظهرت يعني للمصنف ويمكن باستقراء اختلافاتهم في التفسير أن تظهر هناك أسباب أخرى ففي بهذا الله أعلم وصلى الله وسلم بينا.